طيب احسنت انك يا محمد هل يشرع المصلي أن يدفع المار من خالف بهذا نعم ما فيه مخالف احسنت لا خلاف بين الفقهاء في أن المصلي يدفع المار احسنت اتفقوا على مشرعيه الدفع فما حكم الدفع اختلفوا في الحكم نعم اختلف العلماء على قولين ونقل النوم الاجماع على ان الدفع ليس بواجب واعترض عليه في هذا النقل اقترض عليه الحاور فانه قد خالف الظاهريه ونواي عن أحمد. ينص فيها من نقل عنه كذب المفلح والمرداوي على انه يرى الوجود وهذا هو الصحيح الذي مال اليه الشوكان استظهر وظاهر الحديث معهم والصحيح ان الدفع واجب فلا يمكن المصلّي معرّا من المرور من يجب عليه دفعه أحسنتم وأما الجمهور فيرون أن الدفع إنما هو مستحب أو إنما هو مشروع على خلاف بينهم سئت اليوم والصارف له هو شدة منافاته صارف الوجوب شدة منافاته لمقصود من الصلاه من الخشوع فإن مقصود الصلاه الخشوع وهذا الدفع ينافي مقصود الصلاه الذي هو الخشوع فإذا لا يصل إلى حد الوجوب عندهم والصحيح أنه يصل إلى حد الوجوب وهذا ليس بصارك للدليل الذي في الباب فليدفعه فإن معه قرين في رواية فإنه شيطان هل يجوز بشار أن نقول للشخص شيطان؟ نعم فعل نفعل الشيطان. يجوز قال المطال يجوز فيه دلاله عنه يجوز الذي يفتن الناس في دينهم أن يقال له شيطان. وهو شيطان مشيئ قين الإنس. شياقين جني جوح بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة فهو شيطان ولا شك الذي يفتن الناس في دينهم شيطان والشيوخان يقول الصنعاني فعله فعل الشيطان ومنهم من قال المقصود بقوله إنما هو شيطان أي أن الذي يدفع به إلى هذا الفعل شيطان وهو القرين كما في الرأي الأخرى. أقلا ما نعم يقال له شيطان باعتبار ما يصنع من فعل الشيطان من فتنة بالناس والناس زال يستعملون هذا يقولون فلان شيطان هذا إذا كان يفعل فعل الشياطين يقولون له شيطان هذا الذي أخذ ما فيما تقدم المسألة الأولى مشروعية الدفع وهذا لا خلاف فيها والمسألة الثانية حكم دفع المار والذي خرجنا به بما تقدم أنه يجب على المصلي أن يدفع المار واما الجمهور فذهب الى أنه ليس بواجب ومن المسائل ايضا اختلف القائلون بعدم وجوبه في الأفضلية في أفضليته اختلف القائلون بعدم وجوبه في أفضليته هل الافضل الدفع أو الأفضل الترك اختلف هؤلاء الذين يقولون بعدم وجوب الدفع طيب ما هو الافضل عندكم يدفع أو يترك يمشي يمر بين يديه اختلفوا في هذا فقال الحنفيه رخص للمصلي الدفع والأولى ترك الدفع هذا قول الحنفيه رخص للمصلي الدفع والأولى ترك الدفع الحاصل من قول الحنفيه ان الدفع رخصه والأولى تركه والعزيمة ترك التعرض له الدفع رخصه والعزيمة ترك التعرض له يعني يترك ما يمر يعني ينافي مقصود الصلاه عندهم جلس يتدافع معه وقال الشافعيه والحنابلة يسل للمصلي ان يدفع الماء بينه وبين سترته عملا بالأحاديث الثابتة المتقدمة لا تقدم ذكرها عمل بالأحاديث ثابتة في ذلك هذان قولان لمن يقول بمشروعية الدفع وان الدفع ليس بواجب طيب ما هو الأفضل الدفع عندكم أم ترك الدفع إذا كان ما هو واجب الحنفية يقولون أن ترك الدفع هو الأولى فالعزيمة ترك الدفع والدفع رخصة رخصه رخصة وأما الحنابلو والشوافع يرون أن الدفع مستحب فإذا الدفع هو الأولى الدفع هو الأولى عند الحنابله وعند الشوافع وقولهم صواب على القول بالاستحباب قولهم صواب ولا شك فيه على القول بالاستحباب ولا قد تقدم معكم أن الصواب في القولين الوجوب انتهينا من هذا مسألة أخرى كيفية دفع المار بين يدي المصلي والسترة كيف يدفعه كيفية دفع المار بين يدي المصلي والسترة اختلفت عبارات الفقهاء في كيفية الدفع واتفقوا على أن واتفقوا على أنه يكون دفعا بالتدريج ويراعى فيه الأسهل فالأسهل واتفقوا على أن يكون دفع بالتدريج ويراعى فيه الأسهل فالاسهل ما هو مباشر تلكمه في صدره ربما يسقط لا يصرح هذا الأسهل فالأسهل فإن ما نفع, ما نفع معه الأسهل ترتقي إلى ما هو أشد قليلا يريد يمر مثل ما فعل سعيد وهكذا جاء عن بعض السلف أنه دفعنا بعض المارين حتى اسقطه أظن يذكرون هذا عن أحمد رحمه الله أنه دفع بعض الماضين حتى أصغطه لكن ما يصلح من بداية هذا الأمر فليقاتل في الأخير في الأول فليدفعه فإن أبى فليقاتله هنا الزيادة بعد الارتقاء إلى الأشد وإلى الأصل هو الأسهل فالأسهل تدفع به المار لعله غافل ما يدري أنه تصلي مار هكذا سهوا وأنت تلقم في صدره ويرد لك الواحد بثنين إيش معه هذا سوصني كان فجأة ينصدم الواحد ما في رفق في هذا، وهو يجلس ينظر إليه تصايم معك صلية، تصلي وإنت ما تدري سيفعل بك لكن لما تدفع بالأسهل هذا احسن. وهذا الذي أشار إليه الحديث. اختلفت عبارات الفقهاء في كيفية الدفع، واتفقوا على أن يكون دفع بالتدريج. يجب على ان يكون دفعا بالتدريج اي الدفع يكون دفعا بالتدريج دفعا بالتدريج ويراعى فيه الاسهل الاسهل قال انه في المجموع مذهب الشافعيه استحباب التسميح للرجل هذه كيفيه الدفع استحباب التسميح للرجل والتصفيق من المراه فالرجل يدفع بالتسميح والمره تدفع بالتصفيق تنبهوا وبه قال احمد ابو حنيفه وقال مالك, وقال مالك تسبح المرأة أيضا وقال مالك تسبح المرأة أيضا إذا أراد أحد يمر بين يديها سبحنا كما تقدم معكم أن مالكا رأيه في التسبيح سواء بين الرجل والمرأة ولا يجوز المرأة أن تصفق بصلاتها وإنما الحديث خرج مخرج الدم لا مخرج الجواز إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال قال خرج مخرج الدم لا مخرج الجواز فالرجل رجل سواء في, في التسليح وليس المرأة أن تصفق قال هذا عبث صفق الصلاة والصحيح كما تقدم أنه لم يخرج مخرج الذم وإنما خرج مخرج التشريع والبيان والتفريق بين الذكر والأنثى لكن إن كانت عندها النساء سبحت كالرجل لا بأس أما عند الرجال فلا تسبح صفر هذا الذي يشرع لها عند الرجال خشية الفتنه على المسبح له وهكذا عليها ربما وقال بعض اصحاب الشافعي الإمن الحنبيئ أيضا لهم قول قال الحنبيئ يدفعه بالإشارة أو التسفيح ويكره الجمع بينهما قال الحنبيئ يدفعه بالإشارة أو التسفيح ويكره الجمع بينهما القول الأول هي أيضا قال به أبو حنيفة أنه أن المرى تدفع بالتسفيح والرجل يدفع بالتسفيح وقال الحنفيه في قول لهم يدفعه بالإشارة يدفع بالإشارة والتسبيح وكره الجمع بينهما إما إشارة كانت تقول لا يكفي هذه إشارة تكفي خلاصي على فيك المقصود أو تسبح له ترده قال بعض أصحاب الشافعي يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل ويزيد بحسب الحاجة هذا الذي يظهر يدفعه دفع الصائل ودفع الصائل معروف اما يريد يهجم عليك ياخذ مالك او يريد نفسه معروف كيف تدفعه بالاسهل فالاسهل تدفعه بشيء من مقاتله معه لكن بالاسهل فالاسهل وهذا الذي جاءت به السنه وهذا الاقرب انه يدفعه دفع الصائل قال بعض اصحاب الشافعي يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل ويزيد بحسب الحاجة لقوله فإن أبى فنيقاتله ففيه أنه يدفعه أولا بما دون القتل فيبدأ بالأسهل فيبدأ بأسهل مجوم ثم ينتقل للأشد فالأشد عند إبائه ففيه أنه يدفعه اولا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد عند إبائه وأجمعوا أنه لا يقاتله بالسلاح وأجمعوا أنه لا يقاتله بالسلاح وليس المقصود أنه يقاتله أنه يقاتل بالسلاح يقاتله بما أشاره النبي عليه الصلاة والسلام يدفعه دفع الصائل والصائل تعلمون هو الذي يهجم عليك يريد مالك يريد نفسك يريد عرضك هذا صائل تدفعه الأسهل فالأسهل فإن أبى الأشد فالأشد ولو أدى إلى قتله ولو أدى إلى قتله عند غير غاصب لقتله سيتمع هل عليك ضمان أو ليس عليك ضمان طيب مسألة ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المار؟ الصحيح هو ما ذكر عن الشافعية أن الدفع المعلوم يدفعه الدفع المعلوم لا بالتسبيح ولا ايضا تصبيق نسمى المرأة لكن لا بأس إذا أشرق ممكن تكفي الإشارة يكون غافلا اشرت له خلاص عرف المقصود لا باس فان من ينتبه دفعته دفع دفع باليد دفعته أما التسبيح ما جاء في هذا الموضع ما جاء في هذا الموضع ولو فعله الشخص صلاة صحيحة ضمان ما ينشا عن مقاتلة المار ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن أدى دفع المشروع المشروع بهذا القيد إلى أنه إن أدى دفع المشروع من المصلي للمار بين يديه إلى موته مع التدرج المنصوص عليه في الدفع لا يضمنه لا يضمنه المصلي أي لا يضمن هذا الذي مات ذهب الحنابلة الشافعية والحنابلة إلى إن أدى الدفع المشروع من المصلي للمار بين يديه إلى موته مع التدرج المنصوص عليه في الدفع لا يضمنه لا يضمنه المصلّي ودمه هدر ودمه هدر لحديث الباب الذي فيه جواز المقاتلة. وذهب الحنفية إلى أن مقاتلة المار غير معذون بها فإن أدت المقاتلة إلى قتل المار كان قتله جناية ذهب الحنفية إلى أن مقاتلة المار غير مأذون بها فإن أدت المقاتلة إلى قتل المار كان قتله جناية فيلزم المصلي موجبها فيلزم مصليا موجبها من دية أو قود من دية أو قود وقال المانيكية يدفع المصلي دفعا خفيفا لا يشغله فان اكثر قالوا ابطل الصلاه سيت المقصود هو لا يشغله فان اكثر ابطل اي ابطل الصلاه ولو دفعه دفعا ماذونا فيه فسقط منه دينار فسقط منه دينار او انخرق ثوبه ضمن ولو دفعه دفعا ماذونا فيه فسقط منه دينار وضاع بعدها سقط منه دينار هكذا ما وضاع عليه دينار ألف ريال ويندور بسرق السرقه بجانب بجانب يبحثون عن هذا الذي سقط المهم انه سقط وسقط ضاع عليه شيء فانك تضمن هذا الالف ريال الذي ضاع عليه بسبب الدفع ولو دفعه دفعا مادونا فيه فسقط منه دينار أو انخرق ثوبه وهكذا لو انخرق ثوبه او شميزه الذي يلبس القميص ايضا كذلك اتيت على زر ازاره أو على شيء من يتعلق بغميسه وحصل له ضرر في أضمن ثوبه تضمن أو انخرق ثوبه ضمن ولو مات المار يدفع المصلي ولو مات المار بدفع المصلي كان دية المار على عاقلة المصلي ولو مات المار بدفع المصلي كانت دية المار على عاقلة المصلي وذلك لأنه لما كان الدفع مأذونا فيه في الجملة كان كالخطا كان كالخطا أي كقتل الخطأ <تصفيق> هذه ثلاثة أقوال القول الأول قول الشافعية والحنابلة أنه إن دفعه الدفع المأذون فيه المشروع فيه وأدى ذلك إلى قتله دفعه دفعا تدريجيا الأسهل فالأسهل ثم ارتقى معه من أشد إلى الأشد وهو لا يريد مر أصلا فدفعه بالدفع المأدون ومات سقط ميتا قالوا لا يضمن دمه هدر دمه هدر لأن يسعصنه برخص المقاتلة والحلفية قالوا المقاتلة ما تشرع إنه مجرد إشارة أو تسبيح آخر ذلك هذا الدفع الذي يدفع به أما مقاتلة ما تشرع فإذا دفعه بهذه المقاتلة فأدى إلى قتل المار فإنه يضمن هذه جناية فيلزم المصلي أو يلزم المصلي موجبها من دياء أو قود ينظر في هذا الأمر ولات الأمور ينظرون القضاء والمالكية قالوا إن دفعه دفعا مأدونا فيه ومشروعا فضاع منه شيء سقط منه دينار أو انخرق ثوب أو أدى إلى قتله بالدفع المشروع هذا فإنه يضمن ما حصل من تلف أو من ضياع دينار أو كذلك أيضا من تلف في ثوب وهكذا أيضا من تلف نفس نفس من تلف نفس فإنه يضمن الكل وأمر النفس تكون على العاقلة العاقلة هم الذين يدفعون ديه هذه النفس وأما هم ما يدفع شيئا وإنما يكون على عاقلته على عصبته على قبيلته هم الذين يقومون بهذا الدفع ليش؟ لأن هذا قال الشبيه بقتل خطأ وقتل الخطأ يردل العاقله هي التي تدفع الديه عن صاحبها دي عن صاحبه، وهكذا أيضا في دفع المار إذا أدى إلى قتله، فإنه شبيه بقتل الخطأ، فتتحمل هذا العاقلة، وأقرب الأقوال أنه لا يضمن أنه لا يضمن لأن المصمّل ما أدنى بدفعه الدفع المشروع، فإن أدى مثلا أتى على موضع من مابع القاتل وهو قاصد، أو غد الرجل يعني كما يقال انتهى أجله، انتهى العمر، فانه لا يضمن شيئا. ولكن ينبغي أن لا يهدر دمه تقوم الدولة إذا كان هناك بيت من المسلمين موجود تدفع شيئا تدفع شيئا تطيبا لأهله أما هو فلا يلزم بشيء من ذلك ولكن لا يهدر دمه من جهة الجهات المسؤولة فيدفعون أما أنه يدفعه دفع من أول وهلة يقتل الرجل في صدره يضربه في قلبه حتى يؤدي به إلى أن يقع طريحا ميتا فهذا يضمن هذا ملاكم ما هو مصلي هذا صحيح هذا ملاكم ما هو هذا وباشر في صدره هكذا و يرمي به هذا يضمن لكن اذا دفعه دفع المشروع وادى ذلك الحمد لله قدر الله ما ما هو قاصد ولا في نيه شيء من هذا وانه يريد يحمي صلاته من المرور ومن القطع فادم إلى قتله فحسبنا الله نعم الوكيل نسال الله العافيه فهذا الذي يظهر قول الملكي ليس في بعيد. قول المالكيه قول جميل أيضا أنه تكون العاقله تدفع هذا لأنه شبيه بقتل الخطأ شبيه بقتل الخطأ لكن الذي يظهر يختلف عن قتل الخطأ فإن هذا مأدون فيه مقاتل معدون فيها وقتل الخطأ ما, فيه ما هو مأدون فيه لكن يحصل يحصل سيارة حادث انقلاب آخر أما هذه أصلها مأدون فيه أنك تقاتل لا تتركه يمر ولا تتركه يمر قد أذنت لك الشريعة فإن ما الحمد لله أنت تضمن شيء هل يقال لك تضمن شيء قد أذن لك فيه لا لا تضمن شيء قد أذن لك فيه فلا تضمن لانه مأذن لك في أصل الأمر أنك تدافع لا تجعل أحد يمر بين يديك لا تجعل أحد يمر بين يديك الشريعه أذنت لك فإن غدر الله السبب هو الذي جاء واعتدى علي واعتدى على صلاتي كالصائل أدفعه شيئا فشيئا وإن أدى الى غتله بعد ذلك فحكمه حكم الصائل وهو يريد أن يقطع صلاتي وهو شيطان ممعه القرين كما قال النساء قد خلق النساء صلم الشيطان خنقه لما أراد أن يجتاز بين يديه وما تركه يمر فهذا الذي يظهر الله علم أنه لا يضمن لأن الشريعة أدنت في هذا الفعل وأما قول المالكي لا باس فيه لكنه كما سمعت قتل خطأ غير مأذون فيه فيضمن وهذا فعل مأذون فيه ان أدى إلى شيء من ذلك لا يضمن طيب هذه كم مسألة اخذنا أخذنا أخذنا ثلاث مسائل ثلاث مسائل المسألة الأولى تتعلق باختلاف القائلين بعدم وجوب الدفع فإنهم اختلفوا هل الدفع أفضل أم ترك الدفع أفضل فالأحنا في ان أن الترك هو العزيم وهو الأفضل والدفع رخصة مجرد رخصة خالفهم الشافعية والحنابنا فراءوا أن الدفع هو الأولى ومستحب ومن دوب إليه فهو الأولى أن الشخص يدفع لكن هذا الدفع مستحب والمسألة الثانية تتعلق بكيفية الدفع فمنه من يرى أنه يدفع بالتسبيح بالإشارة بالتصفيق إن كانت مرأة والذي يظهر أنه يدفع دفع الصائد أسهل فالاسهل ثم بعد ذلك يرتقي معه إن أبى من الأشد إلى الأشد والمثل الأخير مثل الضمان المار إذا حصل له ضرر حصل له ضرر سواء كان بقتل أو بشيء من الجراح في صدره في الأماكن أخرى أو بإطلاف شيء من ماله فهل يضمن مصلي الدافع أو لا يضمن ثلاثة أقوال لأهل العلم والراجح ان شاء الله أنه لا يضمن لأن الشريعة قد أدنت له لا يضمن متى لا يضمن عن الاطلاق نعم إذا دفع الدفعش المشروع المقدون فيه فهو لا يضمن في هذه الحالة ان أدى إلى تلف شيء مما يتعلق بهذا الشخص والله أعلم. <تصفيق> قال هل المقصود من قول ابن بطال أنه يكبر من يفتن الناس أو يفعل فعل الشيطان بقول إجاز إطلاق الشيطان على من يفتن الناس لا لا ما هو مقصود هذا أبدا ولا يخطر على البال وإنما هذا تستعمل العرب هذا من الأساليب التي تستعملها العرب أن الذي يفعل فعل الشيطان يقول أنه شيطان شيطان وليس كل من فعل فعل الشيطان يكفر ليس كل من فعل فعل الشيطان يكفر وإلا أصلي التكفيريا فالمعاصي من فعل الشيطان من اين هذه المعاصي الزنا وكذا وكذلك المعاصي الأخرى من أين هذه جاءت هذه مصدره الشيطان والذي يدفع بها ويحث عليها ورغب فيها وكل القبائح مصدره الشيطان فليس هذا مقصود الإمام رحمه الله تعالى فأفعال الشيطان تختلف منها ما هي كفريه ومنها ما هي دون ذلك حتى الأفعال الكفرية لابد فيها من إقامة الحجة لابد فيها من انتفاء الموانع وتوفر الشروط بتكبير الفاعل لها إلا ما كان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ومن الأمور لا يصلح أن يعذر فيها الشخص بجهله لا عذر فيها بالجهل كسب الرب الدين والاستهزاء بسيد المرسلين هذا ما يحتاج أن نقول ليش أنت ما أنت صاحي ولا من صاحي لا هذا كافر بالله سبحانه وتعالى إلا إذا كان مجنونا فرفع عن القلم عنه أو إذا كان غير مكلف فيحتاج ان أدب اما رجل في كامن غوا العقليه ويستهزئ برسول الله ويستهزئ بالقران ويدوس بالقران هو بكامن غوا العقليه ويسب الله سبحانه وتعالى هو كامن غوا العقليه نقول هذا لا زال مسلما يا اخوان قيموا على الحجه مثل هذا فاجر هذا كافر بالله سبحانه وتعالى يدوس القران امامك وبكامل غوا العقليه قال لو دفعه فقتله فماذا عليه هل يصوم شهرين متتابعين نعم على قول الملكية على قول الملكية يصوم شهرين متتابعين لأنه يلحق بغتل خطأ والذي يظهر أنه ليس عليه شيء مما يتعلق بغتل الخطا أن هذا شيء ما فيه ليس عليه شيء إله ونسحانه الله لا إله